انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك اوقينا نارك يا انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك, أنصر عبادك. يا ربي انصر عبادك يا يما طالت علي دوم اخطب بيلي دوم اخطب بيلي يا يما وحده حري العزوبيه العزوبيه العزوبيه يا, العزو يا, العزو يا, العزو يا, يا يما طالت علي دوم اخطب بيلي دوم اخطب بيلي دوم يا صبيلي يا يما حدا حري انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك وقنا نار وقنا نار وقنا نارك يا ربي وقنا نار والعزوب العذوبيه يا يا يمه طالت علي قوم اخطبوا لي قوم اخطبوا لي قوم بي لي. يا يمه دحوري <متحك> العذوبيه العذوبيه يا, يا يمه طالت علي قوم اخطبوا لي قوم بي لي قوم يا صببيليا يما وحده حري ما عندي مانع ما عندي مانع ما عندي يا وليدي بس انك ضايع ذهب دروشك ذهب قروشك ذهب دروشك يا ولدي ونهي القضيه ما عندي مانع ما عندي مانع ما عندي ما يا أولادي بس إنك ضايع ذهب قروشة ذهب قروشة ذهب قروشة يا أولادي ونهل قضية يالله على بابك يالله على بابك يالله على بابك يا ربي يالله على بابك ما خفض اللابك ما خفض اللابك ما خفض اللابك يا ربي ما خفض اللابك يلا على بابك يلا على بابك يلا على بابك يا ربي يلا على رب بابك ما خفض اللابك ما خفض اللابك ما خفض اللابك يا ربي ما خفض اللابك انصر عبادك. انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك اجنانك نارك يا ربي اجنانك انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا انصر عبادك انصر عبادك أنصر عبادك،, انصر عبادك يا ربي انصر عبادك وقن نارك وقن نارك،, نارك يا ربي وقن نارك والعزوبيه العزوبيه يا, العزو يا, العزو يا, العزو يا, يا يمه طالت علي دوم الظبي لي قوم اخطبي لي قوم لي يا يمه وحده حري العزوبيه العزوبيه يا يمه طالت علي قوم اخطبي لي قوم اخطبي لي قوم لي يا يمه وحده حري انصر عبادك انصر عبادك انصر عبادك يا ربي انصر عبادك وجناتك نارك وجناتك وجناتك يا ربي يا, يا, يا, يا, يا يوم طالت علي يوم اخض قوم اخطبيلي قوم اخطو بيلي يا يمه وحده العزوبيه العزوبيه العزوبيه يا, العزو يا, العزو يا, يا يمه طالت علي يا قوم اخطبيلي قوم قوم يا يمه دحوري ما عندي مانع ما عندي مانع ما عندي مانع يا أولادي بس إنك ضاير ذهب دروشك ذهب دروشك ذهب دروشك يا أولادي وانهي القضية 夢 عندي مانع ما عندي مانع ما عندي مانع يا أولادي بس إنك ضايع ذهب دروشك زهب دروشك زال ذهب يا ولدي ونه القضيه يلا على بابك يلا على بابك يلا على بابك يا ربي يلا على بابك ما فضل بابك ما, ما يا ربي ما فضل يلا على بابك يلا على بابك يا على بابك يا ربي يلا على بابك ما خفض اللابك ما خفض اللابك ما يا ربي ما خفض اللابك